أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. I'm Evet. ¡Hola! Bueno. I'm İzlediğiniz La alhamdulillahü fi فَقَدْ اخْتَمَنُوا بُغْتَامًا وَإِثْمًا لئن لم ينتهي المناسين والمرجفون في الندى نتلا نور أنك به. اللهم إنا مسكوك قسيلة الله في الذي. قبل ولن تجد لسنة الله تذكر un nam tam And mm -hmm. وَمَا يُذِرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُومُ قَيْبًا وَدَقَ اللَّهِ